يا قصيد مجلجلا سأارا أرهب عداك وحطم الأسوارا أنشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الأشعارا يا قصيد مجلجلا سأارا ابعداك وحطم الأسوار انشر عقيدتك التي تسمو بها وجعل لوجه الخالق الأشعار لا تخشك الله العظيم ملامة إن رمت مجدا ناطح التيار دكتك دك عروش الظالمين وحسبهم. اجعل عمارا قد بنوه دمارا أشهر حسامك عند بركان الوغار الكل يخرس ما خل البتار يمن ربوع الروم حتى يؤمنوا بالله رب واحد قهارا واقصد بها كان دص البان من قد حارب القرآن نهارا يركب على فلك الهداية قائدا فوق أموات الهوى بحارا أشهر حسامك عند بركان الوظى الكل يخرس ما خل البتار يمم ربوع الروم حتى يؤمنوا بالله ربا واحدا قهارا واقصد بها الفتكان ذا الصلبان من قد حارب القرآن ليل نهاره يركب على فلك الهداية قائدا كن فوق أمواج الهوى بحارة <تسكت> شعر الشعر إن رام الحما باغ وكن يوما ردا جبارا شعر الغضب نظمته من مهجة حرا به صعب الشكيمة ثارا شعره زبنري الفؤاد تخطه كف الإباء مقدما مغوار. دميا قصيد العز رمز شامة شعرا به نستنيط الأحرار شعريه زبري الفؤاد تخطه كف الإباء مقدما مغوار دميا قصيد العز رمز شامة شعرا به نستنيط الأحرار